غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين, آمين إنا في ليلة القدر وما أدراك ما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 سمي الله ومن حمده الله الله الله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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا جاء نصر الله والفتح